فينا الساعه 3 في في في هلكه واللي ما ينام غط يمشي من 10 ساهر قد لي لما تجي كله بيسالته ليه يقول لك والله ما يعني انا انا محب حبي حبي, حبي كويس حد ده حبب ساهر لا بالله جا وده يدعي ما يحب الله فيمان عاشك يا جماعه المشاغل لما قالوا الثره الاخير من الليل هو وقت الخلوة مع الله عز وجل انما قصدوا ان الفقير الصادق وان المسترشد الصادق ليل ده ما زي ليل الناس النهار للناس والليل لربي ده سعيد بن زيد لما الناس كوفه ولله عمر بن الخطاب اماره الكوفه سعيد بن زيد كان رجلا زاهدا متقشفا عابدا فولاه سيدنا عمر بن الخطاب ولاه اماره الكوفه قال قامش انت أمير على الكوفه فجاءه بعد في الموسم طبعا سيدنا عمر دايما في الحج بيزال الجماعه من بيت الى عن ولاتهم فلان فيكم كيف وفلان فيكم كيف وفلان فيكم كيف قالوا لنا شكوا سالن في قال لهم كيف اميركم قالوا والله خير امير ولا نستدرج عليه الا ثلاث حاجه الزول ده كويس طب لكن احنا بناخذ عليه او بناخذ عليه ثلاث حاجات بس قال لهم له شو هي الحاجات اللي بتاخذوها قالوا قالوا الحاجه الاولى انه يكون في المنبر طبعا الاولاد زمان بيصلوا الجمعه يقول في المنبر وفي اثناء حديثه يغشى عليه فيسقط يقع تحت لاقوع في الطريقه القوي متاي جوع فهذه نحن بناخذها على الاكيد ما عندي في اختيار شي قالت بيجي ما بعرف اجي اشي بناخده عليه الجده يوم الجمعه ما بيستقبل تنز لا بالنهار لا بالليل لا بس اني يوصل الجمعه لكن ممنوع زول مش توقف عليه ونهنا عندنا حاجات بعد تجي حاجه الساعه 7 تجي حاجه الساعه 10 تجي حاجات ودا امير احنا دايرين نشوف الحاصل شنو وكذلك يوم الاثنين برضه ما قاعد استحمل يعني ما بقاعد ياذن للدخول عليه يومين الاثنين والجمعه دي برضه احنا ما عارفين سبب شنو مزعلانه منه شوي طيب على الثالث شو قالوا اما الثالثه فلا يستقبل بعد العشاء احد اماد سعيد ابن جد ما بيجي كله فدي ثلاثه حاجات نحن يعني زعلانين فيها وبناخذها على سعيد ابن جد لكنا او جهات الاماره وضوابط الاماره الاخرى دول تمام فدام رسول سيدنا عمر رسل جاء سعيد بن زيد ماشي بالجراب من الكوفة للمدينة قال له جراب في كتفه مبدا وعصايته مركبه في الجراب وماشي فوصل الى المدينة وقد لوحت لو الشمس وجاء بجاراب من الحج ماشي لا سيدنا عمر قال حتى اني لم اعرف من ايالي جاي اجركب وضعيف والهدوم وسخانه وركايته يعني مي هيت فدخل المسجد سيد عمر قاعد صلى ما شاء الله له ان يصلي وجاء الى رسول الله ووقف عنده قبالهه يسلم عليه وقد علا نشيجه على صوت بكائه وعمر قاعد يسمع فيه الكلام ده ثم جاء الى عمر فقال السلام عليك امير المؤمنين فيما ارسلته الي تعاندت أرسلت لي بشو قال له هل جئتا من العراق يا او من الكوفة بشيء قال بلى جئت اجر لك الدنيا بقرنيها جئت اجر لك الدنيا بقرنيها سيدنا عمر قال فظننت انه قد جاء لي المال بما فاض عن الحاجة في الكوفه قلت وما يا ابن زيد قال لقد سددت الثغره واغنيت الجهه ورددت فضول اموال اغنياء الكوفه على فقراها وجئتك بعد ذلك احمل ما اوليتنيه من مسؤوليه وامانه يعني ما جبت قروش قال لو, لو فضل لك لك من بيت المال شيء لجئت به او لجئت به قال مالي ارى الشمس قد لوحت وجهك قال جئت راتلا يا امير المؤمنين قال او ما أغنى عنك ان تشتري دابه تركب عليها من الكوفه حتى المدينة قال لو فضل من اموال المؤمنين ما خلصت به نفوسهم لي لا اشتريت بها بابجي الجروج الناس عشان نركب بها دقه قرعيدين 11 خديعه ما بركب اي حاجه ماذا نشتري ناقه او بعير من قروش بيت المال عشان يركبين ويجيبين جاي بالقرع قالوا يا ابن زيد ان قومك ينقمون ثلاثه قال ما هي قال انهم يقولون انك تسقط أو يغشى عليك في يوم الجمعه من كل اسبوع وهذه لا حرج فيها عليك اذا ليست في مكنك يعني ليست باختيارك قال بلا يا امير المؤمنين ان هذا لا قال وماذا قال لاني كنت في من شهد مقتل خبيب حينما كانت تنوشه أشم الكافرين وسيوفهم وكنت يا على الكفر فكلما ذكرت هذا المشهد غشيني ما غشيني رهبه من الله ان يقول لما لم تدافع عن عبد وهو يميد على الكفر كلما ذكر مشهد قبيضا والاسهم والسيوف تنوش وهو على الاسلام وانا على الكفر كلما ذكر المشهد ده يا هو بيتجن دي بقوم اقعد رهبه من الله عز وجل قال له هذه لك فايز هذه بركت منها يقولون انك لا تخرج الى مجلسك يومين الاثنين والجمعه قال يا امير المؤمنين ان لي ثوب واحد اغسله يوم الاثنين ويوم الجمعه واستكن بالكسا بالبيت فلا احب ان يطلع احد على عورتي قبل نص عندي دم واحد بغسل يوم الاثنين وبقعد ميطي. بقعد ميت بقعد ساكت بلا اي عاجة. عشان كده ما بسمح لزول يجي داخل علي جميع اليل لانه هدومي او هدمدى مشروه طبعا الهدم المجرود ده مش زي حكايتنا بتنشف في 10 دقائق دي ملبد طبقات كثيره جدا جدا ونشافها ل 3 ساعات فبعلقها عشان تنشف وفي المده دي ما بيشتغلش الا ان نغسلها والى ان تنشف والى ان يلفسها عدى اجي الليل ما في ما بيشتغل انا بس دي السمه فيها انه عندي كوب واحد برضه يد نعمر حامد لو هذا قالوا طيبه الثالثه قال له بالليل اصلا ما بتستقبل اي ذبعه على صلاه العشاء قال فدمعت عينه وقال يا امير المؤمنين اما هذه فوالله لولا ان القوم قد ذكروها لك لما اوردتها يا ابن الخطاب لقد جعلت النهار لهم وجعلت الليل لربي افلا تدعوني اخلو بربي انا النهارده جيت وبچت الليل ده بعد العشا ماله وما جعلت الليل لربي افلا يدعونني اخلو بربي لو ما كلام ده انا ما كنت كلام ده خالص قال فدمعت عين عمر وقال والله انه لعهدي بك يا ابن زيد ارجع راشدا الى عملك قدن الخطاب اما وقد نجان يالله منها فوالله لا الي لك عملا بعده طب ارى وكتم ركت منها ثاني والله ما ارجع اليها دعني وربي فتركه عمر وهو اسف على ان فقد واليا من هذا النوع فشهدنا في قوله جعلت النهار لهم والليل ايه لرب فالفقير يا جماعه والمريد الصادق من جعل الليل لربي واش كدي يا جماعه انا زي ما شايف سبب الفقير النجيض يعدي جزء من الليل وفارغه الفقير النجيض من بعد صلاه العشاء يمشون يمشون عشان الوظيفه راجعه وعشان الولد راجيو وعشان الموعد اهم شيء عنده موعد الساعه 3 باي موعد مع ربه فلازم يكون حريص على نفعته لدني ما يفوت فيا يا دي شيء مهم المريد بالليل ما يرضى المريد بعدك يعني احنا نشانا في بيئه يعني الاطفال الصغار بيطوروه ما ما يصبحون حتى لو عمره لو 3 سنين لو 4 سنين ما بيصبحوا بانه الواحد ينام بيطوروه عشان يصير كذا ما ينام عشان كده الواحد بكذا حتى صنجري من ثلاثه دي شيء عادي حتى لو ساهر له واحده يجرها طوال ما بنته خلاص زين ليه لانها تعويده تعويد الواحد يتعود وهي و... و... و... عاده خير فيا جماعه المريد الصادق ليله ليل اتقياء وليل كل الناس بخير فمهم جدا يا جماعه في الصحبه ان يكون المريد جادا وصادقا ويهتم بالليل بتاعه ما يخليه للنايم لانه يا جماعه الليل ده ظرف فالواحد ما يخ... ما في سلبه هذا يملاه بعمل ايجابي وما ثمت اكثر ايجابيه من العمل الصالح والكرم الطيب العمل الصالح والكرم الطيب فالكرم الطيب يصعد الى الله والعمل الصالح يرفع ليه ايجابيه جدا في هذا العمل يا جماعه من مواصفات المسترشد الصادق برضه يا جماعه علامه ثانيه او صفه اخرى مهمه جدا وهي ان يكون محبا لاخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه المريد الصادق اخوان زي رقبه يحب دائما أن يعاملهم بالحسنى وان يعاملهم بالخير بعد يا جماعه المريد الصادق هو الذي ينصح اخوانه لان المؤمن مراته اخيه ما يطالع اخوه على الماضيه وما يطالع اخوه على الكلام الفارغ المريد الصادق شاف اخوه لخ واخوه مياه يقول له يا ابلاد الكلام ده مو صح الكلام ده غلط نصيحه ليه لانه مراه طوالي يشوف الغلط ما يسكت عليه لانه ده صديق لي الكلام ده ما صح الكلام ده كذب الكلام ده كذب يرشد وينصح لانه في هذا خير فيا جماعه الصحبه ادب رفيع وهي من مهمات الدين والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الاصحاب الخيرين بحامل المسك وشبه الاصحاب الشريرين بنافخ الكير ف المسك اما ان يحذيك يعني واما أن يعطيك واما ان تجد منه ريحا طيب ما اتخذ من الثلاث عجاج واما نافخ الكير يا اما ان حرك هدومك يا اما وجدت منه ريح بطاله فامرنا الاسلام ان نحب حامل المسك والمؤمن طيب ينبغي ان يكون طيبا ومصدر الطيب فيا جماعه ما في افضل من الصبغه ويكفي أن الله تبارك وتعالى وعد المتحبين بجلاله المتصاحبين في كلمته بمنابر من نور يوم القيامه يغبطهم النبيون والشهداء لقربهم من الله عز وجل وما هم باذياء ولا شهداء لكنهم تحبوا في الله اجتمعوا على لا اله الا الله وصاحب بعض في لا اله الا الله فاعلى الله مقامهم واعلى درجتهم وجعلهم في مقام رفيع يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى ان الناس ليتمنوا مكانهم هذا يغبطهم الانبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل لكن يا جماعه الصحبه الراشده وبعد في مهمه ثانيه للصحبه اذا صحب المؤمن المؤمن صحبه الراشده فان من توفي منهم توفي راشدا ومن بقي منهم دعى لاخواني الذين سبقوه بالايمان ما مر الذكره الا ودعوله ما مر ذكره الا ودعوله فكان بذلك خير تكدوا يا جماعه من أثر الصحبه هذا غير الأثر الذي يناله المسترشد من خلال كشف الانوار ومن خلال التقدم في درجات الطريق حتى يصل الى الله عز وجل بفضل هذه الصحبه الخير وكان من عاده بعض الفقراء اذا صاحب قوما ان يخدمهم وذلك كسرا للنفس ويا جماعه الصحبه شيء مهم وقد قام عليها الدين ما في دين براحبه اصلا الرسول صلى الله قال السائر وحده شيطان يعني الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه فإذا سافر ثلاثه فليؤمر احده يا جماعه شوفوا اثر الصلبه واثر الارشاد ثلاثه بس لما يجي ما يجي شك واحد يجي يجعلو مسؤول والاثنين يتبعوه وهكذا كلما كبر العدد كلما كبرت المسؤوليه للذول اللي عشان الناس في جهاد مستمر فلا بد أن يقدموا اميرا عليهم في السير الى الله وعشان كده يا الناس يذهبون الى الله او يرجعون الى الله بائمتهم فلا بد للمسلم ان يسعى للصحبه وان يبتغيها وان يصحب الاخيار لانه الانسان يوم القيامه بيسال عن قرينه من الانس كما يسال قرينه من الجن ايوه فلا بد ان تتخير قرناء يشرك غدا ان يشهدوا لك بخير ما ممكن انت في حياتك تصحب قرين سيئ لان الناس في الدنيا يحكمون عليك بالقرين الذي اقري قرينان قرين انس وقرين جن قرين الجن عند الصالحين بيبقى مؤمن ومعتدل ومملوك للقياد فلا يامر صاحبه الا بخير ده اذا كان المؤمن تقيا صادقا وفقا مسددا واذا كان النوع الثاني ذا قرين يغوم يلعب كل ما وسوس له شيء طوال عمله كل ما قال له حاجه نفذها الى اباده عن الله ورحمته عشان كده قال قرينه هذا ما لدي عتي ربنا يقول القي ابي جهنمه قل لكفار عنيد مناع من للخير معتد المرید الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد القرين يعتذر الشيطان يوم القيامه يقول ربنا ما اعطيته انا ما سبقت في الكلام ده ولا كده الجلده كان في ظلال بعيد الشيطان يملص يقول ده براو سوافي رقبتك انا ما اطغض لكنه براو كان طالب ابنك قال لا تختصموا لدي قد قدمت اليكم بالي لا ما يوم كلام ما يوم اعتذار ما يوم مناظره امشي خلاص لما ال ال ال الكفار ولا النار يتكلموا في النار ربنا اخرجنا ربنا يقول احسوا فيها ولا تكلمون يحسوا فيها ايه ولا تكلمون هذا دليل على ان المؤمن الصادق هو الذي يتخير الصحبه الصادقه ويتخيل القرين الذي يعينه على الاخره في نهايه هذا الدرس احكي لكم قصه قرين من من الانس مع قرين من الانس اخر كان لعبد بن عبد العزيز 16 ولد 16 ولد ذكر و8 بنات نزيد نرمى ابنه عمر ابن عبد العزيز عنده 16 ولد و8 مات وهو في ال36 من عمره مات عمره 36 سنه وكان قد اعاد الملك الامويه الى زيدن الخلافه الراشده تاسيا بعمر جده لامه فام عمر ابن عبد العزيز ام عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب فهو من اصباط عمر يعني علاقته بامه سيدنا عمر بن الخطاب عشان كده دايما في النسب يقول لك بن عبد العزيز العمري منسوب الى سيدنا عمر <تصفيق> عنده 16 ولد واعاد الامر كما قلت الى زمن الخلافه الراشده ووضع كرسي العدل في المسجد ليقضي بين الناس زمان بني ايمى ما قعد يعملوا كده قدابه اي زول عنده مشكله يجي لعمر في المسجد ابن عبد العزيز يقضي لهم يوم تعب انبلجد والناجع واصحاب الحاجات وعندي مشكله الفلانيه وعندي القضيه الفلانيه قال لهم خلاص ننظر في بقيه قضاياكم بعد صلاه العصر ننظر في بقيه قضاياكم بعد صلاه العصر لو لا في صلاه الفجر فقعد وحده لما صليت الظهر داير بعد صلاه الظهر دي امشي ارتاح وقال له خلاص شاء الله نجي بعد صلاه العصر حاشا الجنوه نقضي مساءكم ونشوف حاجاتكم ثم دخل الى بيته فوجد فنه عبد الملك فالطلع عبد الملك في المسجد لقى الناس قاعدين قال له يا ابتاه ما هؤلاء القوم الذين في المسجد قالوا انهم يا بني اهل الظلمات يعني ناس الظالمين منهم بعض قال وماذا فعلت لهم قال قد ارجأتهم الى ما بعد صلاة العصر يا مليكه يعدهم وادلوه وبقعده في حد بعد صلاه العصر عللي اخذ قسطا من الرحم قال اي هل لك يا ابتا تتحمل الامانه ثم ترجئ القوم الى بعد صلاه العصر كانك اخذت عهدا من الله ان يبقيك الى ذلك الزمن اولاد قالوا يا ابتا ربنا حملك مسؤوليه زي وحملك امانه زي والناس قاعدين تقول له ما انتظروني لما نجي بع الصلاه العصر كانك اخذت عهد من الله ان تحيا الى صلاه العصر ماذا تقول لربك اذا قبضك الساعه قال فرجع عمر باكيا قال لقد تذكرت مذكرا يا بني جزاك الله عني من ابن خيرا فقد اعمتني على الخير وقفوا يا جماعه قفوا انا باقيتكم تب مني فجلس الى المغيب حتى انتهى اهل الثلاثات ولم يبقى امامه شخص فذهب ووجد ابنه عبد الملك جالس الان يا بني قال الان استريح يا ابي الان استريح يا ابي لمكبر ما فيك فاض لانها امانه من عند الله حملك اياها اي يا جماعه من اثر الصحبه ولد صحب والده على الخير وعلى الحق وعلى النسع وعلى الدلاله على الخير فيا جماعه دي من اتاه الصحبه الخيره فالقريب اهو قريب من الانس محمد عبد الملك صار قريب لعمر يرشده الى الخير لان الله قد قيض لعمر بطانه خيره تأمره بالخير هكذا الرسول لم قال ما من وال يلي امر امتي الا غيض الله له احدى بطانتين بطانه تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانه تأمره بالشر وتحثه عليه فطوبى لمن جعل الله بطانته بطانه خير تعثه على الخير وتامره به وسحقا وبعدا لمن جعل الله بطانته بطانه سوء تامره بالشر وترشده اليه وتعثى عليه فبجد يا جماعه الانسان يحاول دائما يصحب قرناء خيرين والشيطان قرينك اذا عايز يذل اكثر من ذكر الله عز وجل واذا عجز يزل اكثر من البسملة في مدخلك ومخرجك واذا عجز يزل اكثر من الطهارة دائما يا كشيرك لانك اذا ذكرت الله ابعدته بنوره وان سميت الله ضربت بينه وبينك حجابا فلا يشترك معك لان يا جماعه الزلو اللي داخل بيته الشيطان بيجي معاه دخل برب اسم الله الشيطان يقول ها قد غيظ الله لنا ماوان ما جيت الاثنين داخلي ان بقي اول ما جيت داخله قلت بسم الله الرحمن الرحيم عف اول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم خلاص هو قد بره ما في طريقه يدخل يقول والله الليله ما في لنا طريقه ندخل ابدا لكن ان بقي يدخل تو في مثل الشيطان هو بيدخل معك طوال ثم جاب لك طوالي لا بسملا لبتاء ها كمان اطعمنا قوم شاركك في لكن ما في بسمه لكن إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الشيطان يقول خلاص جعنتك ما في طني فقد اقام بيننا وبين الطعام حجابه الى ان جاءت الزوجه ان طاجعتها بسم الله حجبته وان نسيت اسم الله في هذا الموضع باجعها معك الولد يقطع ابنك يطاجي مشروع شيطان شوي يطين شويه لانه مشروع لانه جنو مشروع فيا جماعه الرسول الله عليه قال لا يخطئ ان احدكم الله في اموره كلها اي حاجه لازم بسم الله انت طالع بسم الله في العربيه بسم الله في البيت بسم الله في العنجليه بسم الله دار تكتب حاجه بسم الله عشان اعمالك كلها تكون في منجا من الشيطان فيا جماعه البسمله دي مهمه جدا جدا وهي اعطيت للرسول صلى ولم تعطى لاحد من الانبياء قبله فمن اراد ان يسلس قياده قريبه من من البسملة وليكثر من الذكر وليكثر من الطهاره الثلاث حاجات دي بتخلي الشيطان يعني منقد لكن يبقى اللي قعد على غير الطهارة أو اللي على غير ذكر أو اللي قعد ناس البسمله بيلعب بك لعب شد اي يشركك في كل شيء فيا جماعه دي المسائل المهمة ودي الصحبة الطيبه ونصي نفسي واياكم بالمحافظة على الصحبه ليتكون صحبه خير مش صحبه الدنيا لان الدنيا دي الناس بيخلوه قبله لا صحبه صحبه اخره وصحبه الاخره ما ولا في جيبي يحول بينه وبين المتصاحبين عشان كده اوصيكم ونفسي بالمحافظه على صحبة الاخره وبالمحافظه على الاخاء بين المؤمنين بعضهم بعض وان يحب المؤمن لنفسه ما يحب لاخيه ليكون بذلك مؤمنا حقا وصدقا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته